إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى عِبَادَهُ الْكَفَرَةَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضرب دعا ربه منيبا إليه ثم اِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَرَ التَّعْبَ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إنك من أصحاب النار امن من هو قائد انا الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون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 ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله وأنابوا الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب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 ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُهُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا وَنُثًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرًا لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن ربه أَوَلَٰئِن لَّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقَشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثم تنين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من فَمَنْ يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَلْ لَهُۥ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمْرِهِۦ ۚ قَدْ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 مَيْتُونَ انَّكَ مَيْتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ مَنْ أظلم ممن كتب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم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 إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٌ اللَّهُ يَتَوَفَّ الْأَنفُسَ حِينَ مَوْدِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا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 قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اسْتَغْشَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ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 وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما بِهِ به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم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 وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ فَتُمَتَّعُوا ۖ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لا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 فَا أَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلَى قَدْ جاء اِذْ آيَاتِي فَكَذَّبَتْ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى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 وَلا قد أح إلَِك وَإِلَ الذيَّذين مِنْ قَبلكَ لاِنشرَكتَ لا يحدق عملُكَ وَلَ تَكاً مِن الْخوااسِرين بلَّه فابُدَ وَكُ الشَاكِرِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقًّا قَدَرُهُ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ طَيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يشركون. وَأَنفِخْ فِي خَافِصِ الصُّورِ فَصَايْقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ وَشرقَةِ الأرضرضُ بِنُون يرَبِّهَا وَضِع الكتاب وَج أَابِ النَّبينَ وَّوهدَا وَقُض بَنهُم وَقُضَ بَنَهُ بِالحَّ وَهُم لا يظمون وَف أنتْ كلُ نَفْس ما عَملَك وَهُو علمم بِمَا يَفعلَلون وَسيق الذيينَ كَفرَءِلَ جَهَن مَزُ مَر حتى إذا جهَ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 يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فرئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبة فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ثانعنا اجر العالمين وترى الملائكه تحافسين من حول العروس يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين